5- استمع على واقرأه، وقرأه ثم اكتبه في دفترك في محل الخضروات السلام عليكم وعليكم السلام أي خدمة؟ أنا بحاجة إلى بعد الخضروات بكم الطماطم؟ الطماطم بالراتين كم كيلو تريد من الطماطم؟ يكفيني كيلو واحد وبكم الخيار؟ الخيار بليرة واحدة كم كيلو تريد من الخيار؟ ثلاثة كيلوغرامات من فضلك حاضر، وهل تريد شيئا آخر؟ لا، شكرا